سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَالَّذِينَ مَكَرُوا مَكْرًا وَلَمْ يَنْتَهُوا عَنْهُ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنفِرَةٌ فَرَّتْ وَنَادَوْا زُعَمَاءَهَا أَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ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 114. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا مَن من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبينه 115. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله 116. وما كان الله ليضيع 112. إن الله بالناس لرؤوف رحيم 113. قد نرى تقلب وجهك في السماء 114. فلنولينك فهلة ترضاها 115. فولي وجهك شطر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 111. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 112. وما أنت بتابع قبلتهم 113. وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت 119. وعلى بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين 110. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم 118. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين 119. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير 112. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام 113. وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون 114. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر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 117. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويذكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون 118. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا 112. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين 113. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون 117. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات 118. وبشر الصابرين 119. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ